كميك كلا نحصي ذناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم نقصر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ولينا معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسناعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا كفينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والهيمان والسلامة والإسلام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم جعلنا ممن قبلت صيامه وقيام يا رب العالمين اللهم سلمنا من رمضان وسلمه لنا وتسلكه منا متقبلا اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهر نصر وتبكير للإسلام والمسلمين اللهم احفظ جنودنا المضابطين على خدود بلادنا اللهم احفظهم بحفظك اللهم تولهم برعايتك اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم علي بعدوك وعدوهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ونازل الأحساب اهزم أعداء الملة والتوحيد اهزم أعداء الملة والتوحيد وانصر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 وخذ بناصيته للبن والتقوى اللهم قرر إليه بطانة الصالحة الناصها التي تدلهم على الخير وتعينه عليه واصرف عكم بطانة السوء واشتر والفساد يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على نبينا sahibidi və sə